وإنما صدرت هذه السورة بقول الله جل وعلا أتى أمر الله فلا تستعجلوه وذكر العقاب يوم القيامة لأن في ذلك تخويفا لكفار مكة أن يعلموا عاقبة كفر عاقبة النعم. فلهذا بدأت الصورة بقول الله جل وعلا أتى أمر الله فلا تستعجلوا لفظ الفعل الماضي أتى يشعر أن الأمر كان وانقضى وقطعا الأمر ليس كذلك بقرينة فلا تستعجلوا لأن الأمر إذا انتهى لا يقال في حق المخاطب فيه فلا تستعجروا وإنما ليقين تحقق وقوعه جاءت صيغة الفعل الماضي أتى أمر الله لأن الله تبارك وتعالى لا معقب لحكمه وما أخبر الله جل وعلا أنه سيكون فهو كائن لا محاله قال ربنا أتى أمر الله أي ما وعد النبي صلى الله عليه وسلم إياه كفار متى من حلول العذاب على من كفر وحلول النعم والجنة على من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وصدقه أتى أمر الله فلا تستعجلوه لا تستبطئ لا تطلب العذاب أن يقع عليكم لأن ذلك مرده الوبال والنكال بكم سبحانه وتعالى عما يشركون نزه الله جل وعلا ذاته العلية عن إشراك الكفار به فوتبارك وتعالى الرب الواحد الأحد المنزه عن الصاحبة والولد الذي تقدس فلم يلد ولم يولد وقد مر معنا أن سبحان تنزيه لله جل وعلا عما لا يليق به وقد جاءت في القرآن في صدور آيات عدة منها بلفظ المصدر سبحان الذي أسرى ومنها بالفعل المضارع يسبح ومنها بالفعل الماضي سبح ومنها بالفعل الأمر بفعل الأمر سبح اسم ربك الأعلى